مِن يُوقِنُ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من السماء رزق فإحياء للأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 فبشره بعذاب أنيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم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 اسرنا <سخص> لكم بحرا لتجري الفلك فيه بامرِه ولتبتغوا من فضلِه ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذَلِكَ لايات لقوم يتفكرون قل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 وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات مِنَ الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما عرفون ثم نجعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهوى وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَمُذَكِّرٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَاءُوا مِن قَبْلُ أَن آمنوا كَالَّذِينَ آمَنُوا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 وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجِرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا غَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَّا نَدِرِي مَ السَّاعَةِ إِنَّ ظُّنَّ فَمَا رَحْنَا بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَاقِبَةً وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ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 وهو العزيز الحكيم